شفكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يغم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 إنما الشيطان ببعض ما ولقد الله عنهم ان الله وَخُون حَليم يا يَّين آمعملوا لا تب كََّين كَغرَ وَط لِ خوانين إضَه في الأوضِ أَ كانوا عزَّ اللَ كانوا رندَنا لَ كانَوا رِندَن م مااتُ وَما خُتوا لجنَ الله ذلكك حَةَ في قُلوبين والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولن قتلتم في سبيل الله أو مدتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولن مدتم أو قتلتم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَرْضًا وَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَجَاوِلْهُمْ فِي الْأَمْرُ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَنَ اللَّهِ الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليفت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اکملتار اللَّهِ کم دَرَجَاتٌ سی الله, اللَّهِ وَاللَّهُ مسم بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ وسیع اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مصوی یلوان یلوانیاتی جی ویو میگو کب گرپی ویم سوگی وَمَا أَصَامَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَخُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَادِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ اِدْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ خِتَالًا لَا هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ قَالُوا إِخْوَانُهُمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَدَرَّؤُوا عَنْ أَنْفُسِكُمْ الْمَوْتَ إِن